جرب المقنص يلي تحتلونه مبقى لعدة ايام ليالي جرب المقنص يلي تحتلونه مبقى لعدة ايام ليالي جرب المقنص يلي لسترونا ببلقلع الذاتيه مولالي كل is نلقانا الصراه تسجونه قربك سكت والموت رسالي is شيخ فكت والمنترشال يا بالماق نصي اللي تسترونا ما بقى الا عدت ايام وري علي قربال نصي ما بقى الا عدت ايام تقوى صفونا اشجار انثار على الاند وانا ثاني زيننا كفر تقوى صفونا اشجار انثار على العدوان وانا ثاني يا رب لنا اللي تستر maar ik ga er wel een